يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجه اللاتي اتيت وجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك من ما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك والله اعلم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 لم إ طع مِ وَيرَ نظلينَ إِهُ وَ إذ لُيتُم وَ إذ دُعيتُم, دعيتم فَنخُلوا فَإِذا طَعدُم فَ تَخِر وَلا مُسَْأسين للحَدث إِذَكُم كانَان يُذ بِنَّ فَ يَسستَحلي مِكُمْ واللههُ لا يَسَحلي مِ الحَّ وَإذا سَألتُمغ مَدَعًَا فَسألُهمم ان من ورائه حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوب وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما اذ تبدوا شيئا او مَن خَيَّنَ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ لا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ ولا, ولا, وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا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 الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم وقالوا ربنا إنا أطعنا سانتنا وكبراءنا فأطلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أومي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلْنَا لَهُ عين الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ حَارِثٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَأْمُرُونَ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُهُ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ رَبِّي وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَآتِهَ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ جِنُّهُ أَنَّهُ كَانَ يُعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ إِلَّا مَهْرًا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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُمُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَأَنجَيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ خَطَّتْ عَلَى الْإِبِلِ سُقُمًا فَهُمْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا فَرِيقًا من وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْنَا مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا وَمَن هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وما لهم وَمَا لَهُمْ فِيهِ لَا مِن شَكٍّ وَمَا لَهُمْ له مِنْ ضَاهِرٍ وَلَا تَرْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ عُقُولُهُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ كبير. قل من يرزبكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا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 وقال الذين استمعبوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا فِي وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية إِنَّ رَبِّي إِلَّا قَال مُتَّفِقُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِكَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَنوَالُكُمْ وَلَا الذين يقربهم عندنا ذلفا الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاؤهم بعت بما عملوا فاولئك لهم جزاؤهم بعت بما عملوا وهم في الغرفات امنون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 الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذن مفترى وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَن MAYَأْتِيَهُم مِّن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْعَذَابُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَن يُفْسِدُوا فِي لكم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 باطل وما يريد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب ولو ترى انفزع فلا فوق واخذوا من مكار قريب وقالوا امننا به وان لنا متناوش من مكاني بَعيدَ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدَ وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا بُعِلِ بَأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن ما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وهجر كبير أفمن سين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويفزي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد مبين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 اي والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انث ولا تضع الا بعلم وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره الا إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملك أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حرية تلبسونها وترى الكل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 وَلَا غَيْرُهُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ طَائِرٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْبُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يَنْبَؤُكُمْ مِنْ قَبِيلٍ kõige